يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت وما طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان حورًا يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبسات فالطرف كالحيران ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان ماط الحسن والإحسان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان للليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخواني وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يرياني فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران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 فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان للظهر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان لكنهن كواعب ونواهد فثديهنك ألطف الرمان والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف ذر دورت بوزان أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان والساق مثل العاج الموم يرى مخ العظام وراءه بعيان والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان وكلامها يسمي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان يعطى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان لا أن قوته تضاعف هكذا إذ قد يكون لأضعف الأركان وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان ما هاهنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجناني ما هاهنا الا النقار وسيئ الاخلاق مع عيب ومع نقصان هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق او الفراق الثاني لا تؤثر الادنى على الاعلى فان تفعل رجاه بذله وهوان وإذا بدات في حلة من لبسها وتمايلات كتمايل النشوان تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان وتبخترات في مشيها ويحقها ذاك لمثلها في جنة الحيوان ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمان كالبدر ليله تمه قد حف في غسق الدجاب بكواكب الميزان فلسانه وفؤاده والطرف في دهش واعجاب وفي سبحان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 من منطق رقت حواشيه ووجه كم به للشمس من جريان وسل المتيم كيف عيشته إذا وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لآلئا منثورة من بين منظوم كنظم جمان وَسَلِ الْمُتَيَمَكْ إِفَما جَالِسُهُ مَعَ الْمَحْبُوبِ فِي رَوْحٍ وَفِي رِيحَانِ وَتَدُورُ كَاسَةُ الرَّحِيقِ عَلَيْهِ مَا بِأَكُفِّ أَقَامَارٍ مِنَ الْوِلْدَانِ يَتَنَازَعَنِ الْكَأْسَ هَذَا مَرَّةً وَالْخُودُ أُخْرَى ثُمَّ يَتَكِئَانِ فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ماهما ضجران ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الازمان فوصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما صنوان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 ومزيدهم في كل وقت حاصل سبحان ذي الملكوت والسلطان يا غافلان عما خلقت له انت به جد الرحيل فلست باليقظان سار الرفاق وخلفوك مع الأولى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني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 ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكاني